وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتى على الإنسان قيل من إِنَّا خَلَقَنَ الْإِنسَانَ مِنْ مُقَفَةٍ أَمْشَابٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَكُورًا إِنَّا أَعْفَدْنَا لِلْكَابِلِينَ سَلَاسِلًا كان هكذا رأى بها. وَرَبِّكُمْ وَهْيَ اللَّهُ لَا نُمِيدُ مِنْ قِنْزَاءٍ وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَرَفَعَهُمُ الْمَذَلَّةَ جزاهم بما صبروا جنة وحذيرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنفريرا وجانية عليهم ضيالها وذللت حقوقها كذنيلا ويطاف عليهم فضة وأتوب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدرها قدرة، ويسقون فيها أثسا. وَيَقُوفُ عَلِيْهُمُ إِلْدَى هُمْ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِلْتَهُمْ نُؤْلُواً مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمَهُمْ وَمُلْكَهُمْ كَبِيرًا عَالِيَهُمْ سِيَابُ سُنْدُسٍ غَرَّ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ لَنَا فَاصْفِ الْحُكْمَ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمُ الْآثِمَ من لَهُ كَفَرٌ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلَهُ وَمَنِ اتَّخَذَ إن أهل تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله